السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دين قويمة وهدانا صراطا مستقيمة وأسلع علينا نعمه ظاهرة وداطن وملك من نعمة فمن الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمود بكل لسال معبود في كل مكان لا لخل من علمه زمان ولا يشغله شام عن شام جلع عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبات والأولاد ليس كمثله شيء وهو السميع المصير ولم يلد. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد إمام الأنبياء سيد الأدقيا رحمة الله للعالمين أول العابدين شرحت الله صدرا وضع عن وزره ورفع له ذكرا ثم أما أيها جمت كريم الطير حليثنا لابد أن تتفق مع عنوان المؤتمر أو عنوان الأسبوع يا باغي الخير أقبل ولا باغي الشر أقصر لماذا؟ لأننا على مقربة بعد أيام من شهر رمضان ولا بك من كلمة موجزة في التفديل قبل أن ندخل في الموضوع نبدأ أن نتحدث عن أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويفضل من شاء على من شاء يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أفضل إليه وبما أنقوا لكن أولاً التفتيل الله عز وجل فضل الذكور على قناة فقال الرجال قوامون على النساء ثم فضل بعض الأيام على رأح فجعل يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع فيه خلط آدم فيه مسكن الجنة فيه أخرج منها فيه ما تآلم وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا نوافقها مع عقد يدعو الله إلا استجاب الله لا تفضيل الله لبعض الأيام وفضل عرفة على سائل الأيام سنة فأفضل يوم طلعت فيه الشمس هو يومه عرفة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل بعض الليالي على بعض فليلة القبر أفضل ليالي السنة وأفضل ليالي رمضان وخير أيام السنة العشر النوائل من سلحجة وفضل بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فاصطفى من الناس انبياء ومن الانبياء رسلا ومن الرسل من ملهاشة في سنة في زمن عز فيه المنهج وعلى الصبر والطيا وجودك في مسائل السنة وإعتنائك بملهاشة في سنة غيرك يهيم على وجهه وهو يصب أو يظن أنه يسوي سنة لقد صدر كتاب عن المجلس الأعلى. تصنير الدكتور علي جمع مفت الديار منذ اسبوعين عنوانه المتشددون جيتوا الكتاب الأخرى فإذا به يمتلع الضلالات والأكاديم من أوله إلى آخره اسمع إن أردت أن تسمع واسكن لله شكرا لذاك النعمة في مرهجة حسنك يقول إذا رأيت ملتحن فاعلم أنه متشدد الله أكبر يعني رسولنا كان من المتشددين لأنه كان ذو نحية وإذا رأيت ملتحن فاعلم أنها من المتشددين <تصفيق> أقول ماذا كيف يمكنك ترونه تريد لها الدبخ بالطال إذا رأيت ملتحن فاعلم أنها متشددة في أول كتاب ثم قال من صفات المتشددين سمعتها بثقة. كلها لن يرضي الله عزيزي. اولا المتشددون لو انتم يعني لا يذكرون الله كثيرا. سبحان الله عظيم. كيف هذا الابتعور يستقي المعارض مع كلام الله او مع قول الله? يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه نكرة الأنصير كيف بانسان سنفي إلا نذكر الله كثيرا إنما يقول المتشددون في زماننا إلا نذكر الله كثيرا ولا يددون الأوراعة وأنا أعرف الأوراعة الأوراعة التي يردونها أوراعة الطريقة العجوية والدندروية والشازمية كذب كذب كذب كذب هيهاها هيهاها الى غير ذلك بالتفاهيم. اما الواد نبينا صلى الله عليه وسلم وفعه ونوزعه المذكار الصباح والمساء وتحافظ عليه ونأمر ونأمر بالعباد عليه ان موسى قال لربه رب تعطي وزيرا من اهل. هارونا اشكت به ازم. واشك في امره. لماذا? كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فيا دكتور إن كنا من أتباع السلف فالسلف كانوا نذكر الله كثير إن تهم السلفية بأنها لا تذكر الله كثيرا كذب الغضادان وإذكوا وإكراه اثنين المتشددون لا يسبحون الله على المسبعة الله أكبر تهمى ثم لا تحمل مسبحة ونبيل للقول اعقدوهن على الألام فإنهن مستنطقة يوم القيامة هل حمد النسول سبحة سبحان الله العظيم حينما نقول وما سبحوا على أصابعكم إن بحنا متجددون ها إن أقرنا السنة أصبحنا متجددين هذا عمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور المتشددون اسمع سبعة رسيكا الكتاب يباعه مع بعض الصحر عنوان المتشددون منهجهم ومعارم طريقهم ولماذا يخرب هذا الكتاب في هذا النقد بالدائل ثم يقول المتشددون ينكرون اتباع المذاهب الفقهية ونحن تتمز على مذهب أحمد ومن لنا غير المذاهب الفقهية والشافعي ومالك أو حديثة أئمة الأعلام نقتفي على رحم على تطبيل فلماذا هذا الافتراء ولماذا هذا الكذب على المستقيمين من عباد الله؟ أليانهم استقاموا على منهج سلف المنهى يستدفع أمرنا باتباعه يقول الله تعالى ومن يشاكش الرسول من بعد لا تبين الهرودة ويتبع أغير سبيل المؤمنين نوليه متولى ونصل بجانا إذا أنت يا أنا نتبع سبيل المؤمنين فإذا ما سبقنا سبيل المؤمنين فنحن سبب من هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين أمرن باختفار أنسارهم لأنهم أصحاب رسول الله الذين استطفاهم الله استطفاهم لصحفة ربي اسمع إلى الكلام بالسهول يقول إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطأر قلوب أطهر قلبي، استفاه من نفسه، وابتعسه بنسانته. ثم عبر إلى قلوب العباد بعد خدم محمد، صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه أطهر قلوب، فجعله زرع نبي. إذن الصحب استفاد. اختار الله أصحاب رسول الله بهذا الشرط وهذه المكانة وهذه المنزلة ثم أثنى عليها في القرآن الكريم فقرأ في سورة الفتح ثلاث آيات فلقل أربع اسمع إلى قول نظم الحقيقة وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تبط عاما تعيب وتجرحوا فَلَقَدْ قَدْ نَزَلَ الْوَحْيُ في بُغَطْلِهِمْ وَفِي الْفَتْحِ آلٌ لِلصَّحَانَةِ تَلْدَعُهُ هذه الآيان أولها إِنَّ الَّذِينَ يُبَايُرُونَكَ إِنَّمَا يُبَايُرُونَ اللَّهِ يُبَايُرُونَ اللَّهِ فَلْقَ أَيْدِهِ فَلِيهَا لَقَضْ رَبِيَ اللَّهُ عَنَ الْمُمِيلَ إِنْ تحت الشجر أسنع على بطنهم وأسنع على ظاهرهم فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا ثم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تواهم ركعا سجدت سناء على الظاهر يبتغن فرد من الله والغيان على الماطن سيماهم في وجوههم من آخر السجود ذلك مسأله في التوراة ومسأله في الإنجيل كزرع أخرجت شطعه فآزمه فاستغرضه فاستوى على سوقه يُعجم الزراع ليذل بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم نعفيرة وأيوب عظيمة أيها الأخوة الكرام الأحباء أقول في بدء رمضان شهر استفاده الله استفاده الله على سائر شهور السنة ولذلك جعله محبدا لأشرب عباده وهي الصيام صيام عباده لها قطع لا تروه الرياء كل عمل للإادم لا الا الصوم لي وأنا أجزي به. قد يدخل الرياء وقد يدخل الحج الرياء وقد الرياء لكن الصيام لا يدخله لأن الصائب لا يراقب إلا الله يعلم أن الذي يبطل عليه هو الله فيبطل عن طعامه وعن شرابه وعن شهوته لأن يرده سبحانه ولذلك رب العالمين استغفر بهذه العبادة كل عمل اتنالا له إلا صومت فإنه لي وأنا أجزي منك جعل الله الرمضان محلة لهذه العباد نبتنى عن الطعام والشراب من جزوه الفجر الصادق إلى غروب الشمس هذا الرحمة الله من شطر بالسلام والصيام من نهار دون نبي إلا يهد لكم ليلة الصيام الرافة إلى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علي الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فاتفق عليكم وعطأ عنكم فالآن باشرهن ومتاغ ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأيض من الخيط الأسوار من الفجر ثم أتمنوا الصيامة إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكثون في المسادي تلك حضور الله تلك حضور الله ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طار فجر تيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط الشطط يعني التعب والمشطط ايه معنى هلايه كل ما كلف الله به يسره عليه يردده بكم ولا يؤمن رب العالمين في كل العبادات فالصلاة خط صلوات في اليوم والليلة خمس فقط في موزع على أطراف النهار صلاة قصب النهار وصلاة قال ان الله اقراها خمس صلوات في وقت واحد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ليها مع بعض تحتاج الى كم ساعه الاو ساعه ونص ساعه روح. هل تستطيع ان 10 دقيقه بتيجي بصعوبه سبحان الله جعلها سبحانه الله الحكمة ثم أربع ركعات في الطهيرة. ثم أربع ركعات قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد غروبها وأربع ركعات قبل النوم وزع على أفراف النهار طيب إن كان عندك عز فاجمع وإن كنت مسافرا واسمع الظهر معه والنوم معه ما هو بالرحبه ما هذا الذي يثره علي هل في شخص صدر صلي قائما فإذا ان تصطقع فقائلا فإذا ان تصطقع فعلى جنبك توضع فإلا ان لم تجد ماء Fasahu biujouhikumu ja ja idikum. Käveli, että täytyy, että täytyy, että täytyy. Käveli, että täytyy. Käveli, että täytyy. Käveli, استعمد بهذه الطريقة. لَمْ يَقُرُّنَ عَدْمُ الْكَسَدَ بِالْتُرَامِ. يعني ما لا شيء له، والترام بالترام. إنما ضُرب الوجه الكثين وجرد الارض جداً وطهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يصون ما بعده يص. الصلاة يسارها الله الزكاة.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 اضرب 250 في 85 يطبع كامل 200 في 80. 16 أسر الشيئة يبقى الصرحة أولي 18 يعني من نأمن من ملك ما قد روه 15 أسر عليه هذين المريب كاليبيا كان عند الخمستاشر ما كموش عن الزكاة هي رأيك لأن الله قال يسألون كملاً فيقول قوم العرف والعفو مزلاع حاجة سبحان الله العظيم ملك بدأ ملك كملاً بدأ النصاب الشرط الثاني أن يمر عليه سنة سنة كثيرة والمبلغ كما هو لا ينقص عن النصاب عندك بثأب وأنفقته خلال العام لزقت عليك الزكاة لها شرطان أن يبلغ النصاب وأن يقول عليه الحرم أبعد ذلك الانتسير طيب وبعد كل ألف اطلع كم خمسة وعشرين جليل. يعني من إيه من باكو اطلع إيه؟ إيه؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين إيه؟ إيه؟ يا سبحان الله من كل ألف ومع ذلك الأغنية عندنا اذا كتير يا عم الشيخ مش ممكن تأني بشوية سيدنا نزال الله العافية حاجة غريبة ها؟ امر عجيب وغيرت من الذي مذكر؟ من الذي اعطاك؟ من الذي ملك؟ حق الفضيل اله وفي اموارهم حق معنوع السائل والمحرور واذا ما اتلك زكاة ماذك فانك اخطاء خذ من اموارهم صدقة SEVUKÄ daajim años, soka kefir in vain y Kelman. Se on perそれ jak foretaran sitä, johon k characteri. Niin. Kiedy hän diala seventh? He sı Salesi Sroja k rezio. Hän diala satыпakot أضب إلى ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى مرد الله لكم اليوس ولا يرد بكم سبحان الله رأى رسول الله الرجل أعياه السيار ومسافر ووقع في حرم الشمس والناس تكتب من حرم قال مجل هذا الرجل قال مسافر أعياه السيار يا رسول الله قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر ولا تقتل انفسقان ان الله كان بكم رحيما نزلت في شأن من في شأن عمر بن عاص في ذات الثلاث حق غزوة تسمى ذات الثلاث لما أنجم أصبته جنابة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 قال عمر بن عصر الله يا رسول الله جنواني وتيمى ونحن متواطنون فلد على قال فعلت ذلك قال يا رسول الله نعم قال لما تلمنت ولم تغتسيت قال سذكرت قول الله ولا تغتلوا أنفسك فابتسل رسول الله وأكره على فعله وأكره قال ابن حجر وفي الحديث جواز ألي أم المتياما بمتوقع سبحان الله العظيم أكذا كان ديننا من القديم اليسر. ولز معنا اليسر أن دين اليسر وليس معنى اليسر أننا نسقط التكاليف الشرعي لأننا لا تعصاني لكنك يا أهل شو دين الدين اليسر الدين ينزل فيما فرضه عليك كل ما فرضه عليك في يسرك في متنوان لم يفرض عليك شرعا إلا فيه في متنوان أيما في الحج الحج ليس طريق إلا على من لمن استطاع إليه سبيل ومرة في في العمر كل مرة واحدة إن الله قد كتب عليكم الحج في قال الأقربى محمد أو كل عمل للرسول الله فسكت رسول الله قال أو كل عمل الله سكت قال أو كل عمل للرسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم استطعت زرني ما تركوك ولذلك صل قيام رمضان لأصحاب كما عند المخال جماعة تروي صلته في جماعة حديث المخال في اليوم التالي زاد العدد في اليوم التالي اقتضى المسجد عن الآخر امتلأ المسجد من الصحاب الصحابي الرسول عليه على الصلاة خلف من خلف النبي صلاة ما ما أشاء الله لها وعلى فكرة الصوفية تزعم أن رسول الله ينزل يصلي من التلوية في روضات تعود سنة تاني قام إمام وزير المهندسين صوفي مخرم وقال أنه الصنوع انتبه فعند رسول الله سئت يصلي من التلوية حتى الله أكبر والناس العدى التكبير أليس منكم رجل رجلين؟ أليس منكم رجل عالم يعلم؟ ها؟ وبعد قليل بعد العشاء إذا بيقل مرحباً الله برسول الله في اليوم رسول الله لا رأه إلا هو تفضل يا رسول الله وظل يصدره إلى ما بعد الشروق سبحان الله العظيم معاتيه لسه الله العظيم والنصر مهتهاد سل في أحد كتبه هل يرى الرسول يقضفاً؟ قال نعم وقد رأيته ما شاء الله ما شاء الله مفتينا أن يقابل رسولا الله جهرة ما شاء الله لقوة إلا بالله هذا من العقل؟ أم ممكن أن يقال الرسول بعد موته هم يقابلون ويتابعون به هكذا يريدون أن نلغي العقول ونلبس أحذيتنا في عقولنا سبحان الله العظيم أقول إخواني الدينار يسرنا الشوارع كما قل إخواني شهر رمضان بلوغه نعمة إذا بلغ رمضان جاء رمضان علينا ونحن وحيار فهذا من نعمة الله عز وجل ومن أجب نعمة أن يدركك رمضان لأن رمضان إذا أدركك Falem Allah عز وجل راض عنك لماذا؟ لان الله الله لان تد... الله تبارك وتعالى له فيه اتقاد من النار في كل الليلة. في كل من النار منازل الله متعالى من عطاقه وفضاه سبحانه وتعالى أقول النبي صلى الله عليه وسلم في الترميع. في اليوم إلى الفجر والصحابة يسوع ما قال أحد يا رسول الله تعبنا عدنا بعد العشاء وساعة في البلد أين لا أنت لا عندهم أدب الصحبة يعلمون أن الآدب في زمن عز فيه الآدب وطوال فيه صراع على من على الكبار ونسق كثير السبقة. لسه ولد مولد خمسة وثنانين طالع يطعن في الأعنام الذين سبقوا بإيه بعشرات السنين يجرع بهم ويطعن فيه انسى مرزا وعرف حجمك وخطر حتى لو أخطأ الذي سبقك فخطره من قوم واجهامه مشكور لقد كنت في رحم أمك وهو بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فكيف أن تعلمه بهذه الطريقة لمد أن نعرف فضل السبق ونعرف سبق القتل والسابقون السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبهوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يا أخي القاضل يقولوا الصحب يسون في المسجد وما تكلم أحد بكلها حتى خرج إليهم رسول الله بعد فك بعد أن دل مناه صعد رسول الله السمنة في عرته في بيته خرج إليهم ثم نظر عليهم وهم يسون اللي طوال الليل قال والله لا يخفى علي مكان أن أعرف أنكم تجلسون تنتظرون خروجي، خروجك ولكني خشيت أن أخرج إليكم فيفرضها الله عليكم <تصفيق> انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أغشى إذا خرجت إليكم في الليلة الرابعة يفرضها الله لإحفاظ عليها في الجماعة فإذا ما فرضها الله عليكم شخص ذلك Jaanan, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, فَرَضَّبَ الشَّبَّ الْمُنَافِقُونَ وَقَذَفُوهَا مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ مَنْ الَّذِي ذَهَبَ بِتَقَرِّيَهَا قَالَ اللَّهُ قَالَ رَبُّكَ الَّذَسَ عَلَيْكَ يَا رسول اللَّهِ رَبُّكَ الَّذَسَ عَلَيَّ قَالَ لا, لا يُمكن قَالَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُتْلَانٌ عَظِيمٌ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ سُبْحَانَكَ هَذَا بُتْلَانٌ عَظِيمٌ تَرَكَ ثم نذهب بهالجديد. ذهب إلى حفصة ووجد رسالة رسول الله قد عقدنا اجتماعا. للاجتماع لا بد أن توسع علينا رسول الله في في العيش. فنحن في ضيق. عاوزين السعة أكثر، مصاريف أكثر. هاه؟ رفضنا حالات أ أ أ أ أ أ أ أ أ أن يبتله أزواجاً خيرا من كنا فنزل جبريل عسى ربه لانطلق كنا أن يبتله أزواجاً خيرا من كنا وفقت ربي في ثلاث وفي حديث وفقت ربي في أربع قلت لرسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم وصله فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عمر المنهى عمر المحدد عمر الذي كان إذا سلك طريقا فر الشيطان من الطريق الذي إيه يسلك يعني إيه كده شاف عمر جاي كده منه من ترسه يرح فرح خط اللبن ها الطريق طريقا يومي إن الشيطان يفر من الطريق الذي تسلكه يا مره خلقت المسعور إذ قال ما زلنا أعزك منسرا أسلم عمر حلس حبل سيفا وقال من أراد أن يسكل أمه أو أن يوتب ولده فالأخوالي سبحان الله العظيم فتورى الشرك والمشيكون أقول أيها الأخوة الكرام في زمن عمر رأى الناس نصدون أو زاعة متفرقين كل نصد بنفسه فقال عمر لختمات رسول الله والطفع الوحيد ولن تفرض التراويح، لن يفرض الطناق، فما بأس أن أجمع الناس على إمام، فجمعهم على إمام واحد، سبحان الله العظيم، جمعهم على إمام هو أبا يبكا. السؤال هنا، هل عمر جاء لجديد، هل عمر تلاعب، لأنه مسندون لهذا على البيد على نقول. عمر أحلى أمرا فعله رسول الله ولم يكن بأمر مستحدث في الدين اسمع إلى كلم المفتي من صفات المتشددين أنهم ينكون الاحتفال بمولد رسول الله يا فضيلة المفتي نحن نحتفظ برسول الله في كل وقت بإقابة سدته بالزب عنه إنما احتفالكم أنتم بمرض رسول الله بالحلوة ها؟ بالسرك القومي بالاختلافات أي اتفاد هذا؟ هذا جنون وعدا الاعتفاد الموليد رسول الله يكون بنقامة سنته بالذب عن شريعته بانتزام نالته هذا هو الاعتفاد برسول الله والاعتفاد الموليد رسول الله رغم عدنا ميلاد رسول الله لم يقطع عند العلمة ولد إنما متى نسيل رسول الله حتى نحتفي بميلاده إن كل دقيقة نحتفي بعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما أقول أيها دخوة الكرام رمضان شهر قيام وشهر الصيام وشهر القرآن من شرف هذا الزمان أن الله أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس ولذلك جبريل كان يعرض النبي القرآن في رمضان حتى إذا جاء العام الذي ملت فيه رسول الله عارضه القرآن للقرآن Makroa tei, no minun, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, فإذا جاء العشر الأباخر ختم في كل يوم المرة هؤلاء المناس معانون من الضوار واحد مننا أخذ الزائدات كل يوم مرة يمكن الدزء للأستغرقها كم؟ نصف ساعة في تنثيب كم؟ خمسطاشر ساعة واليوم كم ساعة؟ أربعة وعشرين وبعدها كم ساعة في خمسطاشر؟ تسع ساعة كن نامز أمتع تفرق خمستاشر ساعة متضحيطة لقراءة القراءة ستخدم إن شاء الله تعالى بشوث أن تكون عادداً متقناً سبحان الله العظيم وزع خمستاشر ساعة على أطراف الليل والمهار ستخدم إن شاء الله تعالى شاء الله ستخدم ولذلك أقول إخواني القرآن تلاوته عبادة من أجد العبادات لله سبحانه وتعالى والله أنزل علينا القرآن لماذا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الدين؟ والقرآن دستور حياة إلى أنه يقش وضع الدستور والدستور الانتخابات والدستور والدستور الدستور, الدستور, الدستور, الدستور للقرآن كل ما لا يستقيم مع القرآن لدي أن يؤذبنا الدستور ربنا حضرة الخمرة كيف تحضنها أنتم؟ أنتم إذا أعددتم الخمرة فقد جرمتم أنتم اجرمون إذا أحلتم الخضر لأن الله يقول إنما الخضر والميسير والأمصاف والأسلام ويتسوا من عرب الشيطان فاجترموا رب العالمين وربنا حرم الريض وأنتم تحلونا الريض يا أيها الهدي يا الله ودعوا ما باقي من الريض إن كنتم مؤمنين فإنكم تقال فأزلوا بحربي من الله ورسوله السلفيون يريدون أن تلبس الفرعة لإجابة هذا التطرف والعوشين لا نريدها أن لا تلبس شيئا على الإطلاق لعجل الحضارة والتقدم والرقي وهذا طرع مفترة عمالية عندها سبعين سنة شعرها كده بنتين عوزين لبسونا على شعر الحجاب لا لا لا الله يا وديك ليش على لبك عاوزين لنبك نحفظ الاربكي سبحان الله العظيم يا أخي تصبح الطهارة تهمة يصبح الموضوع تهمة يصبح العباد تهمة يصبح الحياة تهمة في زمن الإوجاد وقال آل نوط عن نوط وقومه أخرجه من قدرتكم فإن لهم منازلين يتطهرون الطهارة أصبحت ثم كل في المسكور استقام ولازم المقهى في ترسال المسكور انحرف وذهب إلى مسجل النوعات في صلاة الفجر فلمد أن يفتح من الكلام. يصدد فجر في جماعة يا باشا. ده مصيبة. ده ثم يصدد فروة في جماعة. لقد ان يمعز عن امري. من استقامة ايه? ان يكون هناك منها يتسكع مع المفكرين. فاتاهم الله عيسو لم يحتاسموا وقتف في خلوبهم الرعب. يخدمون المتهم بأيديهم وأيدي الممنون فاعتبروا يا اولي الافصاء اعتبروا يا اولي الافصاء ارادوا ان يمنعوا نور الله فاتهم النور من تحت افدامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ارادوا ان يولقوا الدعمة فاغلق الله الرحلة في وجوههم والله رجل على امري ولكن اكثر الناس لا يعلم يا سبحان الله يا خي voi, että meidän on oltava niin hyvät, että meidän on oltava niin hyvät, محط الضارة تصبح محط الشهداء نسأل الله العافية يا كل الذرة ليك بأخي هذا هذه نهاة قلب نهاة قلب والطالمين ولا كسبنا طاهر غافلا عما يعملوا قايمون وهي كم ظلم وكذبوا وكذفوا وكان عزمه وهذه سنة الله سبحانه وتعالى للظالمين عبر الأزمنة والعصور. قلنا هذا قدير ما أحد كان أسمع لا أحد كان أسمع لكن الله عز وجل قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى فاعتدوا فاعتدوا Akuu yleisö, Ramadan, tuhla, jäätte, tammi, ihme, aikataulu, pettymys, fajhdun imada, ym. Ja ajo yltyy, ei yltyä. Ajo on Ramadanin sämeen وليون مر عليك فاختنب الأوقات في التثبيت والذكر وقراءة القرآن وصنيعة المعروف لأن هذه الأوقات ربما أترد بعد ذلك حتى إذا جلل أحدهم المرض قال رب الجؤون لعلي أعمل صالحا فيما تردت كذل إنها كلمة هو قائلها ومن برزخ إلى يوم. يبعثون ايها الاحباب الكرام كيف نصوم رمضان نصوم رمضان بتوبه صادقه بتوبه نصوره حتى نتطهر من اسم المعاصي رمضان فرصه للتطهر لتزكيه النفس قد اقلع عن بالطاعات التذكية فأقول فرصة لتغيير العادات السيئة أنت في رمضان تغير عادات يوم اليوم تغير تماماً فغير العادات إلى الطاعات امتنى عن المحرمات ليس الصيام عن الطعام والشراب فحسب إن الصيام عن اللغو والرهب والتفقج وكره للناس حسنًا سيوم جواب لا بد أن تصوم عما يغضب الله ولا بد أن تعلم أن الشيطان الزاهد باع آل ظل الناس فتجد الآن يستعدون للرمضان بالسهرات الرمضانية والمسابقات الرياضية والمسلسلات الغرامية طريق يدعو إلى النار وطريق يدعو إلى الجنة ونعم الله والله أخواني مصر بخير وأهلها بخير جرور العلمانيين يتأتى من شيء واحد أن أهل الاستقامة يؤثرون في الناس والشعب جميعا يستجيب لقول الله وقول رسوله هم يهوفون ليبنها في الإعدام وأنت تكون متيح الإعدام ولا وزن له عند الله أبدا ومن يهذب فله من مكر من كان ولعزة فمن الله عزة جميعا قلنا أزليا فأعز الله من إنسان ومن سماه الاستقامة أن الاستقامة تعز من صاحبها أنت مستقيم تبقي عزيز فين في قوتك إزاء خلي واحد كده من مقطوع المسجد يروح إلا أن تطوره إيش هو المشهوري فعال مولانا واسعاد خلي الشيخ يأخذ العيش الأول فعاله إليه تعال بها جمتع خلي خورنا الشيخ يقترب ويقذف الله احترامه في قلوب الناس جميعا يركب الله صلى الله والله أول من ركب نتروه هؤلاء مولانا واسعاد واسع الأمر الشيخ المتمرجة والتاري خلي خورنا العزة عزه الطاعة الطاعة تدع العزة لمن لصاحبها رب العالمين يقصف عزه في قلوب إباده سبحان الله العظيم إذن الاستقامة على المهد خير كرامه رمضان شهر البركات وشهر الخيرات وشهر النفعات وشهر المنع minä on nähdessäni. Subhanallah al-Azim, jatkuu sallitullaan. Kolme, joka ei vastaa, on niistä, joka on saiminen viettäessään, kun hän on syönyt aamun, joka عز Allah alazimille, on isämi. Saimen on iloa, iloa viettäessään, kun hän on saiminen Subhanallah, Allah, jesteks هذه vuheriin ما meneh mehän iverta, iverika, halo bajfu la-azis, elävijettine vata iverta, nahan no, alashawukin iverta, miħajin, ne shtakkuu vileikha la-amobar, ne shtakkuu lekkä minn-ramiin raamua, ne shtakkuu lekkä إذا مدى رمضان بكوا وظلوا يدعون الله ستة أشهر كاملة أن يملغهم رمضان فإذا بدأهم وصابوا دعوا الله أن يتقبل منهم صياما لأن الله إذا تقبل الصيام وقدر في صعباته كجبت من الصائمين هنيئا لك فإنك ستدخل الجنة من داب اليوم الريان لمن تعدلوا الصلاه ستدخل مدخل الريان قال العلماء ناسب الضم الري فسمي الريان من الري لان الصائم يعطش لله سبحانه وتعالى خلوف فم اطفئ الله من ري المسك مسك سبحان الله العظيم ان الجنة بها ثلاثية أمور من أمور الجنة بل مريعا أولا على بل على ولذلك حضر الموت إلى أحد الصالحين من سلفنا فبكى فظن الناس أنه يبكي غزنا على فرق الدنيا قال لا أبكي على صياب أيام الصيف الحارة كنت أصوف في الحرارة لن أصوب بعد ذلك وأبكي على قيام ليلات الشتاء الطويلة لقد كنت صفي من في شتاء الذي هو من الممن نهاره قصير فيصام وليله طويل فيقام أبكي على فرق الطاعة إنني أبكت الطاعة وأبكت الطاعة فنحن فيه في سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها إسيوف نعمة الطاعة نعمة العبادة زل الطاعة والعبادة لرب العالمين سبحانه إخوة الكرام كفى أن تعلم أن رمضان من فضله أنك إذا قدمت تمره تمره بل الشغل أنت فإن شاعك سرون بالحرمية كباية وليت تغب بها على على موضع تسهيله تسقي الصارمة شربة ماء ليقطر كتب لك أي الصائم عند الله لم ينقص من أجله يا عم أبا خذ المية وتعدي كنزة خد لك أي بكن صاع بدعة يقف العربات عند ها سبحان الله حبأتم عظيم من فطر فيه صائماً كان له كأخي الصائم لا ينخذ من أليه شيء قال رسول الله لا نملك من نفطر عليه الصائم ليس عند ممت بيوت شريء قال من فطره على مسقة لبن أو كمرة أو شربة ما أظن الماء في مشكلة والحمد لله ها شربة مأفخ تقدمه الصالح. تك إلى آه... أن تصوم رمضان وأكثر رمضان كأنك صمت خمسين رمضان إن أفترت كان خمسين صائم صمت عشر رمضانات إن بطرت كان عشر صائمين أعيد للطاف سبحان الله العظيم خذ القطة ليلة واحدة ليلة اثنا عشر ساعة. من بعث يوم الشمس إلى بزوغ الفجر عبادتها تعبد لبعد سناك وسماين سناها ليلة القمر ليلة القمر خير من ألف شهر احسب الألف شهر كده يربع ليلة تعبد ليلة كم؟ ثلاثة وتمانين سنة كالليلة قدر عشتها في حياتك هل أربعين في الثلاثة تمانين أربعين كتابكان تلاثة لهم وتن سنة إلى لأن الله يعلم أن أعمار الأمة قصيرة أعمارها محدودة ستون وسبعون بس يرجع حتى 60 وساعته ال 60 منه كان 15 قبل الدخول وبيك كم 45 يا سيدي تناقص كل وقت تم ساعات 20 سنه 60 على 3 على و15 قبل 35 60 25 مقط بهم ايه ان تاكل وتشرب فطاره وغدا وعشاء من 25 ها والمتزوج يجاهد زوجته طبعا أكيد ولا إيه؟ ليس كل يبقى عمرك تصير جدا جدا ولذلك الله عز وجل لم رحمته ومات صلى الله عليه وآله أضعها على الأجر مضاعفة درك عرقي في المسحات بكل بمنأى بين أدي ركعة في مسورة نصلي في اليوم فرض كم كم ركعة سبعة تاكرة سيدنا دعوا في عسان هتوع كسيمة للصموة دور ومع العصر وثلاثة مغلوة ومع إيشان وانتعبوزهم كم؟ سبعة تاشر همية ألف بمليون وسبعون ألف يعني إذا صليت الفقوطة بقض بمكبه يوم واحد كأنه صليت في الترسة كم يوم يا سيدنا يا سبحان الله فالراجل أطار في أكلة شهر رمضان وصلت فروض كبيرة والتروية وتنقفة نحسبه إباء ذا الكل كنتر يعيز عن العزابة فضل الله واسع سبحانه وتعالى فحتى في مدى الفى مثل الذين أنفقون أمارهم في سبيل الله كما سبيل حبت سبع سنة في كل سبوية مئات حدو الله مدار يبيج الله العظيم رمضان شهر فض فضعة الزواج تواصل سبحانه تعالى لذلك يا إخواني وشوق وانتظار وترقب لهذا الشهر الكريم اول بينه حينما يزود الماء يفرح المؤمنون. وكأنه جاءهم الغالي العزيز ويجاهدون أنفسهم ويضعفون الإباد تجد مسائل رمضان في الفجر مقتصة عن آخرها في الترويح يروح في المال العلميون حيوظ في المال العلميون أن يذهبون يا أيها تدخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم سبحان الله العظيم. مصر مسلمة. وابنها مسلمون. ولما كان ان بيه الاسلام. غيرهم اواز ان يقيم معهم على العلم للرقص. لكن يقيم بادبه. بشروط الاسلام. لا يفض علينا شروطا. لا يهزوا بلعياتنا. ولا يهزوا بلطاب نسائينا. خزيكا. يا مسيس خزيكا. فان الله يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا انت تكد السنوات يتفطرنه وقالت اليهود عزيزي الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يقول له قاتل الله قاتله الله قاتله الله ان ينفكون سبحان الله العالم نصر مسلم وستبقى ان شاء مسلم وذاك الذي جرع الداء ان ارانا الا بدل في هذه التكرا وما بعدها لان الله قال قال وقوله نعم اننا نصرنا وَالَّذِينَ والذين امنوا في حيات الدنيا ويرى يقوم ليه الى يا اخوان هل يخش من الله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 حب سرع بالهرب روح مسوحيله كده الديسكر كان 100 جنيه 200 جنيه في الفناء 50 جنيه في الف المتبرج تذهب هذه الارباح عنهم ولذلك لماذا؟ لأنه هو الضرعين رزق ملعنة رزق وقال هذي أحد أخواتنا من أصالي سنة عيد التباية سنة أبي أشير المحلة قلت له إيه؟ الإعلام هذه القاعدة إهرية تجمى موجود الموجود النصر بخير فلما المغفلون موجودون أهل النصر بخير والحمد لله نعم نعم من الذي يذهب إلى هؤلاء إن تغفلون الذين لا عقول لهم، لأن الله قال لا يسمعون دعاء ولا يسمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أيها الإخوة الكرام إذا كانت أول ليلة من رمضان نادى من قبل الله يا داعي القير أقبل يا من تضيع الصلاة إِلَّمْ تَتُتُبْ في رمضان متى ستتوب يَا مُوَيَّعَ الزَّكَاء إِلَّمْ تُعَدِّ حَقَّ اللَّهِ في رمضان متى ستوَدِّه والعجب كل العجر أنك تجل العصاة يشبكون الناس في الطاة فرأيت مضيف على الطائرة في رمضان صيبة ونفسي فور رukba فور rukba بشكل قلت تعالى انت في رمضان ومسك المصحف سيدنا الطائر الذي تقرا واستعث من نفسه فاخذ التشدد دينه شد الى اسفل هتشدها في بيئه اخرى كده ها تقرا وهي متبرجه على هذا النحو الا قرات ان الله طاب ليو النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين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 هناك قوم يحتلون سبحان الله يتجدون باخوان Mä? لصعد رسول الله منبرا، وقال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، فقال الصحابة ما آمين يا رسول الله، قال بينما أصعد منبر قرظني إبراهيم، وقال رأى ما أنتم لئن أدرك رمضان ولم يغفر له، يعقول آمين. رغم أن في مذئن يعني الرسول يدعو عليه المضار أدركه وخرج منه من المطرة خاص يخرج المضار بغير أن يخرج الله لا هذا خاص ورغم أن في مذئن أدرك أباه أبوه أو أمه ولم يغفر له لأن الذي يدرك أباه أو أمه عندك جنته كأونام الزمه، فإن أمك ثم أمك ثم أمك سبحان الله العظيم، أحبائي الكرام، أحسن إخواني في فرع كرسي لما جعل أخواننا هذا المشروع مناسبا للزمان الذي نحن فيه، فنحن قد من نصف مشعبان وعلى بعد قليل من رمضان بعد أيام هل علينا خلال هذا الشهر الكريم؟ الذي نص الله عز وجل أن يلين العطش ياري. والحقيقة صيام رمضان في الآن في نصر يحتاج إلى إيه؟ دين حق ودين طويل ولكن كلما جاء العطش تذكر ما الجبنة تذكر معiv الجبنة تذكر ما الله لك الجبنة له أجل. Ja la, الله you joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, الصيف هناك متعب جدا في بلاد الليل فيها ساعة أنا رأيته رايح عين في الإشاء 11 أو 12 والفجر واحد ونص ساعتين بس والبلي صوم واحد ونص لحد الساعة 11 اليوم أو 12 يعني اليوم اليوم مضاعف اه صعب جدا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 سبحانه وتعالى اللهم لك اعطوه تحب العفوة وعفو اللهم اعطو عنا وعلى طاعتك اعنا اللهم اجعل احب ايامنا يوم ان القار. اللهم اصبح لنا في ملل لي واصفت لنا دليال التي فيها وأصبح لنا التي لها واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اغيها بحلالك عن حرامك واكفيها بفضلك عن مرسوان اشف الله وارحق موتانا ولا تخير فيك رجالا نسألك الراكرة والجنة ورزقنا قبل الموت تول وارزقنا عند الاتضال شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة استرنا ورططحنا اقرنا ولا تهنا عبدنا بحضنك اتقف إن انت اهل الفضل رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا امين يا ja واخر دعواننا. الحمد لله رب